سمعوا ما أنذن إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يكونون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين